وعندما نساله عندك يا ابا داود المتوفى عنها زوجها كم تعتد طيب يقول ابو داود المتوفى عنها زوجها تعتد باربعه اشهر وعشر ايام في احد خالفه نعم ان لم تكن حاملا فتعتد بهذا وإن كانت حاملا فتعتد بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجنهن أن يضعن حملهن فتعار عموما فقدم عموم سورة الطلاق على عموم البقرة لأنه أيد بحديث السبيع الأسلامية فيبقى عموم آية البقرة في غير الحوامل ومن الذي أراد الجمع بين العمومين فقال تعتد بأطول الأجلين ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه ما معنى أطول الأجلين إذا وضعت قبل الأربع الأشهر تكمل اشهر أشهر عشر أيام أحسنته وإذا كان الحمل استمر أربع أشهر أكثر من ذلك فهي بالحمل أحسنته تخرج من العدة بوضع حملها أما توضع قبل ونقول لها خلاص خرجت من العدة قالوا لا والصحيح أنه لو بدقيقة واحدة وضعت من موت زوجها تخرج من العدة لحديث سبيع الاسلامية والله يقول لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وسبيع الاسلاميه مات عنها زوجها ثم وضعت بعده بيسير أذن الله النبي عليه الصلاة والسلام بالنكاح عندك يا اخي ما نساله ايضا يريد يسال انت عندك المراه اذا اسقطت هل تنقضي عدتها ما وضعت ولدا كاملا تسع اشهر اسقطت قبل ذلك اسقطت سقطا تنقضي عدتها و لما تنقضي نعم نعم إذا ظهر فيه التخليط سند علامات التخليق سواء نفق فيه الروح او لم ينفق فانها تخرج من عدتها بهذا السقط الذي اسقطته فان ظهرت فيه علامات التخليق وعلامات من ادم فهذا لا خلاف في هذه الحاله انها تخرج من العده نقل ابن المنذر الاجماع على هذا قال واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على ان عده المراه تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد قلنا عدة مرة تنقضي بالصق. تسقطه إذا علم أنه ولد أجمع العلماء على ذلك طيب هذه حالة لا خلاف فيها وحالة ثانية نعم إذا أسقطته لم يبدو منه شيء من علامات التخليق لم يبدو فيه شيء من علامات خلق الإنسان فإن كان مضغه وحكم القوابل أي اللواتي ولدنا النساء حكم القوابل أن هذه المضغة أصل الإنسان وأن فيها أشياء خفية من علامات الإنسان ما تظهر لكل أحد فإذا حكموا بذلك فهو أيضا كذلك تخرج به من العدة على قول جمهور اهل العلم فإذا حكم القوابل بهذا الحكم فنظرنا إلى هذه القطعة من اللحم هذه المضغة وقال هذا بداية الإنسان هذه القطعة ما هو مجرد دم مجمد لا هذا خلق إنسان بداية إنسان أو هذه القطعه فيها بعض التخلق الخفي ما يظهر لكل أحد ففيها ربما ما يظهر لكل أحد فحكم القوابل بذلك أيضا كذلك تنقضي العدة عند جمهور أهل العلم وهذا الذي أفسد به اللجنة الدائمه أيضا أنها تخرج من العدة إذا وضعت هذه المضغه وحكم القوابل ذوات الخبرة بأن هذه القطعه ما هي دم مجمد بل هي أصل الانسان فقالوا تخرج من العدة أو فيها علامات خفية ما ظهرت للناس وإنما يعرفها أهل الخبرة أن هذا عين وهذا لكن لا تظهر وحكم القوابل بذلك فتخرج من العدة وهذا الذي أفتت به اللجنة أيضا وهو قول جمورة العلم والثانثة الحالة الثالثة ما يظهر شيء من علامات الإنسان ولا يحكم القوابل بأن هذا القطعه من الدم أصل الإنسان فهذا لا تخرج به من العدة فلعله دم متجمد دم فاسد لعله دم فاسد هذا الذي اسقطته ليس وليس أصل الإنسان فهذه ثلاث حالات الحالة الاولى تخرج وتنقضي عدتها بالاجماع اذا اسقطت سقطا وهو او توفيق ظهر فيه ملامح الانسان هذا بناء خلاف انها تخرج من العده كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اذا علم انه ولد بالاجماع تخرج من العده الحاله الثانيه ما يعلم انه ولد ما في علامه الانسان علامه التخليط لكن يحكم القوابل بذلك فيرين المضغه اي قلنا هذا اصل الانسان او فيه علامات خفيه ما ظهرت لكل احد فهذا ايضا عند الجمهور تخرج به من العده والحاله الثالثه ما في شيء من هذا لا حكم قابل ولا شيء ظاهر في هذه المضاه وفي هذه القطعه من اللحم ففي هذه الحاله لا تخرج من العده والمالكيه يقولون انها اذا علقت علقه فما فوقها تخرج من العده الى ان علقه وعلقة إذا ألقت علقة فما فوقها تخرج من العدة والعلقة بعد المضاع بعد النطفة بعد النطفة أربعين يوم نطفة وأربعين يوم علقة فإذا ألقت علقة فما فوقها فتخرج من العدة لكن التفصيل الذي سمعت عن الأحوال هو الأقرب هو الأقرب عندك يا أخي إسماعيل المطلقة عليها عدة المطلقة طلقها زوجها ومات عنها بعد ذلك عليها عدة ولا ما عليها عدة عليها عدة وجوبا طيب هكذا يقول إسماعيل عليها عدة المطلقة طلقها ومات عنها زوجها ما عندك احسن ذلك إذا كانت في الرجعة فعليها عدة فتنتقل إلى عدة الوفاء قد بدت في عدة الطلاق فترجع إلى عدة الوفاء وتلغي عدة الطلاق وتعتد إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليها العدة ولها الميراث فهي لا لازل زالت زوجة لا زالت زوجة فإذا طلقها طلاقا رجعيا فإنه يجب عليها أن تعتد فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاء تلغي هذه العدة وإن كانت باينا فليس عنها عده اذا طلقها ثلاثه وقد بانت منه ليس عنها عده ان تعتد عده الوفاء وإنما تعتد وجوبا عده الطلاق اما عده الوفاء فلا تنتقل من عده الطلاق الى عده الوفاء البائن وإنما التي تنتقل من عده الطلاق الى عده الوفاء هي المطلقه الرجعيه وغير المدخول بها هل عليها عده غير المدخول بها مرأة عقد عليها وطلقها مباشرة ثم مات عنها هل عليها عدة ما عليها عدة هكذا يقول الأخ ما عليها عدة غير المدخول بها وعند من يعني إذا استفتق استقل ما عليها عدة ها عليها عدة هكذا يقول الأخ عليها عدة وأنا السؤال كما سمعت فيه إطلاق ما فيه تقييد هذا قال ما عليها عدة قال عليها عده مع مر الصواب وين مات عنها وطلقها طيب يقول ما عليها عده الحجاجي أنور. طيب ما هي هذا ما دخل بها أصلا وطلقها ومات عنها عقد عليها عقدا شرعيا وطلقه ومات عنها عليها عده ما نقول ماذا طلقها هكذا امرأة يعني عقد عليها شخص وطلقها إن مات عنها نعم ان مات عنها فعليها العده احسنت وان لم يمت عنها فليس عليها العده احسنت فما لكم عليهن من عده تعتدونها هذا في الطلاق اما في الوفاه فيجب عليها العده ولها الميراث فإذا طلقه مات عنها ولازلت هي ابن عده فتنتقل الى عدة الوفاء فعليها عدة وجوبا وإذا طلقها ولم يبت عنها ولم يمت عنها هذا ما عليها عدة الطلاق وإنما عدة ال الوفاء تلزمها هذه المطلقة التي لم يدخل بها زوجها تلزمها عدة الوفاء ولا تلزمها عدة الطلاق فما لكم عليهن من عدة تعتدنه عدة الطلاق أما عدة أهبا فعليها عدة والله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هل زوجة هل زوجة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فلا بد من أن تفرقوا بين مطلقه لم يموت عنها زوجها غير مدخول بها مطلقه غير مدخول بها لم يموت عنها زوجها هذا ما له عدة عليها ومطلقه غير مدخول بها ومات عنها زوجها ومات عنها زوجها وهي في العده فيجب عنها ان تعتد تلغي عدة طلاق وتعتد عدة بس ي... تعتد عدة مفاة مباشرة ما عليها عده طلاق تعتد عدة مفاة مباشرة إذا مات عنها أحسنت. عليها العده عدة وفاه تلزمها وعده الطلاق لا تلزمها كيف؟ لكن عليها عدة وفاة لها الميراث وعليها عدة الوفاء اه اي نعم احسنت نعم ما لم تطلق صدقت احسنت اما إذا طلقها احسنت هذا تنبيه في محله طلقها ولا زالت في قسم ما طلقها ولم يدخل بها فعليها عدة احسنت وأما اذا طلقها فقد بانت ومثلها ايضا التي هي المقتلعاء مثلها المختلعة ما ماله عدة عليها لانه فسخ وليس طلاق عند جماعة من اهل العلم احسنت فالمرأة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يدخل بها عليها عدة عقد عليها زوجها وطلقها بانت بانت منه البينونة الكبرى ما عليها عده الطلاق احسنت فهذا نعم تنبيه في محله كان ذهب ذهني مع الطلاق لكن لا قبل الطلاق فإذا لم يطلقها فليس فعليها عدة وإذا طلقها ليس عليها عدة لا طلاق ولا شيء من هذا وإنما يحمل قوله ما لكم عليهن من عدة تعتدونها على الطلاق إذا طلقها وأما إذا لمطلقها فهي نزالت زوجة يلزمها عدة الوفاء وإن لم يدخل بها أحسن لأنها تدخل في العموم والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجا فهي زوجة وهي مطلقة زوجة نزالت زوجة وإن لم يدخل بها فحكم ابن مسعود أن عليها المهر أو لها المهر وعليها العدة وكذلك لها الميراث. هذا حكم عبد الله بن مسعود في التي هي زوجة ومات عنها زوجها لا زوجة لكن ما فرض لها مهرا لم يفرض لها مهرا فلها مهر مثل وعليها العدة ولها الميراث. احسنت فهي زوجة قال رحمه الله انتهينا مما يتعلق بي والذين يتوفون منكم واخذنا بعض الأحكام ولازلنا في الإحداد لم يتعرض أو لم نتعرض الإحداد سيذكر مسائل تتعلق بالإحداد اجمالا من غير تفصيل أجملها هنا وهناك بعض الرسائل في الإحداد في واحدة ذاك عاصة من طلاب الشيخ العزيوين له رسالة لا بأس فيها في المصلح هذا وله شرحات جميلة في العقيدة فعنده خير الحق لكنه تجد ينقل عن هؤلاء محمد غطب وغيرا من هؤلاء ترى الأرضية. هذا المشكلة هناك التمييز عندهم ضعيف جدا والسبب في ذلك الجامعات هذه لما استدعت محمد غطب وخلان وفلان في بداية الأمر في بداية الأمر أثروا جدا على الناس هناك صار الناس تأثرون بمحمد غطب وغير محمد غطب لأنهم أول من حط رحله في تلك البلاد من حيث التدريس في الجامعات فما كان عند الدولة السعوديه من هو مؤهل بكثرة لبعض الأشياء فاستقطبوا المصريين محمد رطب غير محمد رطب الا عندهم علماء ولا شك لكن من حيث مدرسين كثير ربما ما وجد في تلك الفتره فاتوا بمدرسين من الخارج قال رحمه الله ويجب عليها الاحداد انتهينا من مساله المتوفى عنها زوجها من حيث العده وانتقل الى الاحداد فيجب عليها العده كما تقدم معنا وكذلك أيضا الإحداد يجب عليها بالإجماع نقل اجماع العلماء أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة وعليها أيضا الإحداد والإحداد هو تجنب الزينة وما يدعو الى النكاح هذا هو الإحداد الإحداد هو تجنب الزينة وما يدعو الى نكاحها فليس لها حال العدة أن تمس شيئا من هذه الأشياء التي تعلق بذينه تعلق يدعو بما يدعو الى النكاح اجتنب الزينة كما سياتي هذا هو معنى الإحداد وهو مجمع عليه نقل الإجماع عليه أنه يجب عليها أن تحد على زوجها كما سيأتي أربعة أشهر وعشرة وهو ملازم للعدة الإحداد ملازم للعدة بالنسبة للزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام ونقل عليه الإجماع هذا كما سمعته وأما حديث أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وهو زوجها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلي ثم صنعي ما شئتي تسلي ثلاثة أيام ثم صنعي ما شئتي هذا الحديث شاذ استدل به بعضهم ولا الاجماع قائم لكن هذا الحديث ما فيه حجة إن وجد خلاف معتمدا على هذا الحديث فهذا الحديث ما فيه ما في حجة حديث أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر زوجها رضي الله تعالى عنه قال لها النساء صلى الله عليه وسلم أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلي ثلاثة أيام ثم اصنعي ما شئتي فهذا الحديث حكم عليه أحمد وغيره اسحاق إسحاق وغير إسحاق البيهقي ايضا بأنه شاد ويجمع المراه أن تعتد أربعة أشهر وعشرة وأن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة هذا الحديث لا يسدل به على ما سمعته وقد نقل الإجماع على خلافه نقول اجماع العلماء على خلافه ومنهم من ذكر فيه الانقطاع ايضا لكن هذه العله منتفيه عله الانقطاع منتفيه فيبقى فيه عله الشذوذ فهو خالف الاحاديث الصحيحه الصريحه في انها تحد على زوجها اربع اشهر وعشر ايام فعلى هذا الحديث لا يعتمد عليه في المساله فان ما في الصحيحين عمده في هذا الباب قال ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة وهي أن تمتنع من الزين والطيب هذا معنى الإحداد شرعا تمتنع من كل ما يدعون النكاح فلا يجوز لها تدهين رأسها باي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن والصحيح خلافه أن المطيب لا يجوز لها أن تستعمله ما كان من الدهونات المطيبة التي فيها طيب وفيها رائحة طيبة فهذه لا تستعملها وما كان من الدهونات مجرد مجردا عن الطيب فلا بأس باستعماله وهذا هو الصحيح الذي عليه الحنابلة والظاهرية أيضا كذلك وهو مذهب المالكية وهو مذهب المالكية ان ما كان من المطيبات فيه أو ما كان من الدهونات فيه طيب فهذا لا يستعمل وما كان مجردا من ذلك فلا باس باستعماله تستعمله في رأسها وفي جسدها وهؤلاء يقولون ممنوع الشافعية أن تستعمله في رأسها ولا باس أن تستعمله في جسدها تدهن به في الجسد غير المطيب لا باس وأما المطيب فهذا داخل بينهم أنها لا يجوز لها أن تستعمل الدهن المطيب الذي فيه طيب وفيه رائحة ليس لها أن تستعمله لا في شعرها ولا في غير شعرها ولكن الكلام على الدهن غير المطيب الذي ليس فيه طيب هل يجوز ان تستعمله ام لا فيه خلاف والذي عليه الحنابله والمالكيه والظاهريه انها لا باس ان تستعمل غير المطيب في راسها وكذلك ايضا في جسدها والشافعيه وكذلك ايضا الحنفيه يقولون لا يجوز لها ان تستعمله في شعرها وان استعملته في جسدها فيجوز عند الشافعيه يجوز عند الشافعيه ان يستعمل في الجسد اما في الراس فلا لان هذا من باب الزينه ولا يخلو قال الدهن من الطيب لا هذا غير صحيح ربما يعني وجدت هناك دهونات ما فيها طيب وجده في الزيت الزيتون هذا بعض الدهونات ما هي مطيبه فاذا استعملت المراه الدهن في راسها او في جسدها ما فيه مانع ولا أن تمتشط لها ان تمتشط ولا تمنع من الامتشاط فإن أرادت تمتشط تمتشط تدهن بهذا الدهن الذي ما فيه طيب وتمتشط ولها أن تقتسل بأي وقت في أي وقت شاءت أن تقتسل تقتسل وإن أيضا كذلك رأت أن شعرها يحتاج إلى تسريح ان تسرحه تمشط شعرها لأنه لو ترك هذا ربما يتضرر الشعر فلا باس أن تسرح شعرها سواء كان بطيب غير قصني بدهن غير مطيب أو من غير دهن بالماء مثلا تخرج من الخلاف وتستعمل الماء في الشعر وتمتشف ما فيه مانع وأما ما كان عليه الحال الجاهلي فإنهم يمنعونها من الاغتسال ومن الانتشاط ممنوع سنة كاملة ما تغتسل ولا تنتشف ولا تغير ثوبا حتى الثوب ممنوع تغيير هذا الثوب فقط فيك في وكذلك ايضا الانتشاط ممنوع وكذلك ايضا ما سمعت من الاغتسال ممنوع يعني تخرج نتنا و بالله هذا حال الجاهليه في الاحداد وأما الإسلام الاسلام فرخص لها في الانشاط رخص لها في الاغتسال في كل وقت ورخص لها في تقييد الثوب ما لم يكن هذه الثواب الثواب زينه ما فيه مانع تلبس هذا الثوب تغسل يعني تغسل او تلبس اخر ما فيه مانع وليس لها ان تلتزم بثوب واحد فان هذا من البدع كان تلتزم بالاسود فحسب ولا ترى أن غيره يصلح للإحداد أو للعده ترى أن غيره لا يصلح للإحداد فهذه من البدع تلبس الأسود تلبس الأبيض تلبس ما من الأثواب غير أثواب الزينة غير أثواب الزينه أما ثوب زينة وثوب وشي فهذا لا يصلح الذي عليه الألوان تلك وازدخرفه هذا لا يصلح للإحداد قال ويجب عليها الاحداد في عدة الوفاء وهي أن تمتنع من الزينة والطيب فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن هذا قول الشافعيه كما سمعته وقول أيضا كذلك الحنفية والصواب خلافه أنه لا بس انتدهن تدهن بدهن ليس فيه طيب ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه وهذا كان الاتفاق منهم أنه يعني تدهن جسدها بدهن لا طيب فيه هذا كالاتفاق من العلماء بينما الخلاف في استعمال الدهن في الشعر غير المطيب فيه خلاف الصحيح جوازه فإن كان فيه طيب فلا يجوز الإجماع فلا يجوز ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينه فيه ما علم هذا الكحل الفارسي لكن يبين هذا الذي ذكر من تعليل لا زين فيه فالكحل الذي لا زين فيه لا باس باستعماله للحاجه فان اضطرت الى ذلك فلا باس وإلى النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل كما في حديث زينب من شان ام سلمه لما سالت رسول الله من اجل ابنتها انها تحتاج الى ان تكتحل العلاج فقال لا لا مرتين او ثلاثه قال لا لا لا تكتحن ولا تستعمل الكحل فنهى عن استعمال الكحل ولم يأتي تفصيل كحل الزينة وغير كحل الزينة ما في هذا الذي ذكره لكن أهل العلم يقولون إذا اضطرت لذلك ضرورة لا بد منها وإلا ربما تذهب العين أو تتأثر العين في هذه الفترة الزمنية أربعة أشهر وعشر أيام ما تستعمل معها الكحل للعلاج لا بس فعلى هذا لا بأس إن كان الكحل للعلاج فيه زينة أو ما فيه زينة هذا الكحل فيه شيء من زينة لكن يستعمل في العلاج فإن كان العلاج وما لا بد منه واحتاجت المرائلين حاجة ماسة وإلا ربما تأثر العين سواء كان بذهابها بالكلية أو بضعف النظر أو بضعف النظر إن لم تكتحن فيرجى أنه لا بأس وإن لم تكن تم حاجة أو حاجة لا يكون معها أن العين تتأثر بذلك فلا ينبغي لها أن تستعمل الكحل سواء كان للزينه أو لغير الزينة ما ينبغي لها أن تستعمل الكحل تترك الاقتحال حال الإحلال قال ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زين فيه والذي يظهر أنه فيه بأس وليس لها أن تستعمل الكحل أصلا إلا لما سمعت من التفصيل فإن اضطرت الى كحل فيه زينه فرخص في فرخص في كثير من اهل العلم منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء النقعي وعطاء والنقعي وبه قال مالك واصحاب الراي وقال الشافعي رحمه الله تتحل به ليلا وتمسحه بالنهار سواء كان بالليل او بالنهار نحتاج اضطرت اليه وليس بقيد كما سياتي لكن جاء في حديث رسول الله فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار فأخذ الشافعي هذا الأمر هذا الأمر الذي ذكره وإن لو طرت في النهار تحتاج إليه حاجة ماسة لا استطيع أن تجلس إلى الليل تجلس إليه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات كالعلاج كالعلاج ما فيه ما نعن نستعمله في النهار لا لزينة وإنما لهذه العلة وهي علة العلاج فالحاصل كحل الأصل فيه أنه لا يستعمل هذا هو الأصل إلا للضرورة إلا للضرورة فإن اضطرت للعلاج احتاجت لأي حاجة ماسة فلا بس لحديث زينب بنت أم سلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن الاتحال مع أن امها طلبت طلبت الاتحال لها للعلاج فقال لا لا مرتين أو ثلاثا ويقول لا لا فيحمل كما قال ابن عبد البر ان الحاجه التي طلبت نجاه من اجلها امها لبنتها ليست بحاجه ماسه ليست بحاجه ماسه ولا ضروره حاله ضروره التي جاءت بحديث من سنه كما سياتي معنى هذه حاله ضروره فادن لها النبي عليه الصلاه والسلام الحاله التي مع ابنتها ما هي حال الضروره فممكن تستغني عن الكحل وليست من تلك الحاجه الضروريه فقال لا لا فناها عن ذلك لانه علم انها ما هي مضطره الى هذا الشيء ليست مضطرة وأمها هنا كما سيأتي معنا اضطرت للإكتحال فأدن لها النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال الشافعي تقتحل به ليلا وتمسحه بالنهار قالت ام سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا باس إذا كان لهذا لا بأس بذلك فإذا احتاجت إليه فإنه يشب الوجه أي لونه ويحسنه هذا معنى يشب الوجه أي يلون الصبر ويحسن هذا الوجه فاذا لا تستعمليه لا في الوجه ولا أيضا في الاكتحال ما تستعمليه إلا للضروره التي لا بد منها فإن كان تم ضرورة فلا بأس وبهذا جمع ابن عبد البر رحمه الله بين الاذن وبين المنع لابنتها من الافتحال قال و لا يجوز لها الخضاب وهذا هذا يكاد باتفاق ان الخضاب ليس للمراه ولا للحنه لا الخضاب الذي هو المعلوم ولا ايضا كذلك انها تحني بهذا الحنه للزينه فليس لها ذلك فان استعملته للعلاج فهذا امر اخر فان الحنه مما يستعمل للعلاج اما تستعمله للزينه فلا في وقت الإحداث قال ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والثوب الثوب الملون الثوب الوشي الثوب الذي عليه ألوانه مزخرف فهذا ليس لها ان تستعمله ولا لبس الوشي والديباج والحني والديباج الحرير المقصود به هذا هو الصحيح أنها ليس لها ان تستعمل الحرير لا تلبس الحرير ولا الحلي سواء كان الخاتم أو القرط أو غير ذلك أو الخاتم سواء كان خاتم الفضة أو خاتم الذهب أو خاتم الحديد ومنهم من أدع لها في خاتم الفضة أنها باس أن تلبس خاتم الفضة والصحيح أنها تمنع من الحلي على الإطلاق فلا تلبس شيئا من الحلي لا خاتم ولا غير ذلك من ما تتحل به المرأة هذا هو الصحيح ومنهم من منع من من منع الابتداء وأجاز الاستدامة الاستدامه قال اذا مات الزوجه في يدها شيء من الخواتيم لا تحتاج الى اخراجك لا يحتاج الى اخراج هذا الاستدامه وليس ابتداء. ابتلاء ما اذا مات فليس لها أن تدخل شيئا في اصبعها من الخواتم خواتيم ليس لها أن تدخل شيئا في اصبعها من الحلي هذه الخواتيم وأما الاستدامة الاستدامه فلا باس ما تزوج في يدها خاتم من فضه فلا باس أن تستدين ما تحتاج الى النزع لكن إن مات الزوج وتبتدي تبتدي لمس الحلي أو لبس الخواتيم هذا فلا والذي يظهر لا ذا ولا ذا فإن وجد خاتم من ذهب في يدها ومات الزوج تنزعه تخلعه لأن هذا حلي المعتده أو التي في الإحداد ليس لها أن تلبس شيئا من الحلي لا استدامة ولا ابتداء لا استدامة ولا ابتداء ليس لها ذلك فتخلعه إذا مات الزوج لأن هذا زينة قال والحني ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوضر ولا تلبس الثوب المصبوق للزينة نعم يجوز لها تلبس ما شاءت من الثياب ما لم تكن ثياب زينة ولا تقتصر تعتقد أن هذا الثوب الذي إحداد ولا يسمع غيره فهذا ليس من السنة فتلبس ما شاءت من الثياب غير زينة غير ثياب زينة قال ويجوز له لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر نعم اذا كان للزينة فلا واذا كان احمر ما في زينه فيه واخضر ما فيه زينه ولا شيء ما في مانع ويجوز ما صبغ لغير زينه كالسواد والكحلي نعم يجوز له ان تلبس السواد والكحلي وغير ذلك وقال سفيان لا تلبس المصبوغ بحال إن كان مصبوغ للزينه فلا قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلم انها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت علي أمي دخلت على, طيب دخلت على أم حبيبة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم آخر أن تحد على ميت على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أو إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فهذا بعد الثلاثة ايام اخذت حميبه هذا الطيب ودهنت بها هذه الجارية وايضا مست به بطنها لترى الناس وترى النساء انه ما يجوز تجاوز ثلاثه ايام ما يجوز تجاوز ثلاث ايام في الاحداد عن غير الزوج فاذا مات الاب أو الأخ فيشرع لها وليس بواجب وإنما يجوز لها أنها تحد على أبيها وعلى زوجها وعلى أبيها وعلى ابنها وعلى بعض أقاربها ثلاثة أيام فحسب ولا تتجاوز ثلاثة أيام إلا في الزوج أربعة أشهر وعشرة وأما غير الزوج فلا تتجاوز ثلاثة أيام ولان عندنا في البلاد ربما تجاوز يعني الحال الذي عليه الزوجة عليه الزوج أربع و وعشر أيام ربما ما تفعل شيئا من هذه الأشياء لا طيب ولا زينه للزوج ولا غير ذلك وهذا من البدع وهذا من المخالفات الشرعية أن تحد المرأة على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام فأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذا الطيب وهذا الخلوق فدهنت به تلك الجارية ودهنت أيضا نفسها به لترى النساء انه لا يشرع لهن تجاوز ثلاثه ايام في الاحلال كل واحده تستحي من هذا ايش بيقولوا علينا وايش في الاخر ما هو صحيح هذا ايش بي... سيقولون علينا فقد تقدم معنا من كلام مقيم وكلام نفيس جدا في ان بعض الناس ربما يعظم العاده وعظم العادة ويقدمها على شرع الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذه عادتنا وهذا قد اعتدنا وهذا قد كذا أننا نحد أكثر من ثلاثه أيام هذه عادة تخالف شرع الله فلا يجوز انتزامها ولا يجوز العمل بها هذه عادة ما توافق دين رب العالمين بل تخالفه وتبينه فليس لها أن تزيد لا يحل لمرأة تؤمن بالله اليوم آخر أن تحد على ميت فوق ثلاثه لا يحلها حرام عليها ولا يجوز لها ولا يشرع لها ذلك فإن تجاوز ثلاثه الأيام فهي آتمة هذا الحديث نص ومع ذلك تجد من يخالفه مخالف صريحة بحجة العادة وهذا من تعظيم العادات المطالفة للشرع وقالت زينب ثم دخلت علي زينب بنت جحش ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها ثم دخلت على بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله حين توفي اخوها عبد الله فدعت بطيب فسمت به ايش فمستت به ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه هذا الإدعان وهذا الاستسلام اما النساء متاخرات صلى الله عليه والسلام من اجل قريبها حتى لا يغضبوا من أجل كلامه يغضب أو لا يغضب فيجب إرضاء الله سبحانه وتعالى والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل الامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امراه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها وقد اشتكت عينها أفتكحلها وهذا ما هو زينب نفسها ما أن ما حديث زينب ترويه عن أمها وليس زينب هي المشتكية وإنما ترويه عن أمها أن امراه اشتكت فسألوا نكحلها يا رسول الله ولا نكحلها فأجابهم بما قال وقد اشتكت عينها افتكحلها فقال رسول الله لا ثم قال انما هي أربعة اشهر وعشرة انما هي أربعة اشر وعشر هذا يحمل على ما سمعته انها ما بها حاجه ماسه لذلك وممكن ان تصبر يحمل على انها ممكن ان تصبر فنهاها النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك واما اذا كان لا تستطيع تذهب العين يضعف النظر فهذا ليس من مقاصد الشريعه ابدا فان الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم من القاعد التي هي ايدتها الأجلة الشرعية فهذا يحمل على أن ما بها ضرورة في استعمال الكحل ممكن أن تستغني وتصبر أربع عشر وعشر أيام من غير أن تكتحن قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول إذن تحرمت ببعرة قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالمعره على راس الحول فقال زينب فقال زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حف حفشا حف هكذا عندكم حفشا قال الحفش بالكسر الدرج يعني مثل الخزانه هكذا مثل الخزانه تدخل فيها ولا احد يراها ولا تخرج منها الا بعد الحول والله المستعان عذاب الجاهلي عذاب كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا اي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابة بدابه حمار او شاه او طير فتفتض به اي تمسح فقلما تفتض بشيء الا مات لا اله الا الله ما انت نهى هذه الحرمه قلما تفتض بشيء الا مات سبب ما عليه من النتانه ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض أي تمسح جلدها وقال سعيد بن مسيب الحكمه في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ويقال إن الولد أي الحكمه في هذه الفترة الزمنية 14 و10 أيام أن فيها ينفخ الروح في الولد قال الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ويقال إن الولد يرتكب اي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل أربع عشر وعشر أيام وعشرة قريبا من نصف مدة الحمل وإنما قال عشرا بلفظ مؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنهار هذه قاعدة إن العرب إذا أبهمت العدد بين ليالما وليام غلبت عليها اللياني والصحيح من أقوالهم أن المقصود الليالي بالأيام أن المقصود اللياني والأيام فلا تخرج من العدة إلا في الليلة الحادي عشر ليله الحادي عشر فإذا دخلت ليلة الحادي عشر من آخر الأيام العشر هذه فهنا خرجت من العده هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن المقصود ليس الليالي فقط بل الليالي والايام فلا تخرج الا في ليله الحادي عشر تحسم لها عشر ايام بالليالي وليس ليالي فقط عشر ايام بالليالي وذهب بعضهم لا قال ان المقصود بها الليالي فقط فعلى هذا تخرج في اليوم العاشر تخرج من العده في اليوم العاشر والصحيح أن لا تخرج من العده الا في الليله الحادي عشر في ليلة الحادي عشر تخرج من العدة وليس في اليوم العاشر فمن قال بالليالي قال تخرج من العدة في اليوم العاشر ومن قال بالليالي والأيام قال لا تخرج إلا في الليلة الحادي عشرة وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء طيب من هنا نقرأ وقال سعيد بن مسيب إن شاء الله في الغد فالحاصل أننا استفدنا بعض الأحكام التي تعلق منه الإحداد مع ما ذكرنا من التتمة فيما يتعلق به التربص في عدة الوفاء فما هو الذي يلزم المحتدة باختصار ما هو الذي تمنع منه يا عبد الله بالإجمال نعم الزينة وكل ما يدعو الى النكاح احسنت بارك الله فيك فهل تمتنع من الامتحانات يا اسماعيل المعتدة التي في احلادها العدة هل تمتنع في حال إحدادها من الاختبار نعم إن كان العلاج ولا بد منه ومضطر إليه فلا بأس وإن الأصل فإنها لا تكتحل احسنت عندك يا بداعود هل تمتنع من الحلي بجميع أصنافها من القرط أو القرط وكذلك الخواتيم وأيضا كذلك ما يلبسنا هذا يسمى بالخلص عندنا والسلوس طيب ما فهمت السلام عند غيرك عندك، أه؟ هل تمتنع من جميع الحلي بأنواعها الصحيح أنها تمتنع منهم من رخص لها في خاتم الحديد وفي خاتم الفضة ومنهم من منع خاتم الفضة إذا كان الابتداء وأما اذا كان الاستدامة فلا بس ما تنسوجه في يدها ما يحتاج أن تخلع هذا الخاتم هذا يقال لا استدامة تمشي وأما الابتداء فهو الممنوع الصحيح لا استدامة ولا ابتداء فليس لها أن تستعمل شيئا من الحلي. فالفلي زينة والمرأة إنما تتجمل بها وتتزين بهذه الفلي وتكمل النقص الذي عندها بهذه الفلي هذا هو الصحيح عندك يا أخي هل يجوز للمعتدة أو التي في الاحداد أن تستعمل الدهن للدهان هل يجوز للمعتدة إن كان فيه طيب فلا يجوز احسنت لا في شعرها ولا في غير شعرها بالإجماع وإن كان غير مطيب ففي خلاف فمنهم من قال في الجسد لا بأس وفي الشعر لا يجوز هذا غير مطيب والصحيح أن غير مطيب من الأدهان فلا بأس أن تستعمله في شعرها وفي جسدها لا بأس وهل لها أن تمتشط سرح شعرها نعم يجوز لها أن تذهب للكوافير سرح شعرها ها؟ لا يجوز نعم ذا اما تسريح الجمال هذا تسريح الزينه لا وانما انتشاط عادي انتشاط عادي اما أنها تذهب الكوافير يسبح لها ذلك التسريحات هذا زينه لا يجوز لكن انتشاط عادي من غير تزين به فهذا لا باس الى هنا قال شخص صائم ابتنع نخامه في أثناء صومه نخامه صغير فان صومه جماع من اهل العلم يطلعون صومه فإن الفطر عندهم مما دخل لا مما خرج فهذا قد أدخله والذي يظهر أنهما صومه بالنخاعة وهو شيء قدر فينبغي أن يلفظ به أن يلفظ بهذه النخاعة أو النخامة فهي قدرة وليس له يبتنيها. يبتنعها قال هل أن الرجال يستعملون الكحل هل الرجال يستعملون الكحل لا بس إن كان للعلاج لا بأس بذلك ما فيه مانع وإن كان للزينه فيتركون هذا ولا سيم الأمرد ولا سيم الأمرد فليس له أن يستعمل هذا الكحل فإنه يفتن غيره هل إحداد يا أخي خاص بالرجال خاص بالنساء أما هو يشمل الرجال والنساء الإحداد هل هو عام في الرجال والنساء له أن يحد على قريبه ويترك الزينة ويترك فتح الدكان وإذن يقول لنا محزن على فلان من أقاربي ثلاثة أيام بس لا يتجاوزها نعم خاص من النساء وهذا الذي عليه جماهير العلماء وبعض الحنابل يقول لا بس أنه يترك الزينه في الثلاث الأيام ويترك فتح الحانوت وفتح الدكاكين هذه وما وعماله ثلاثة أيام إن فعل ذلك لا باس لكن الصحيح من أقوالهم أن الإحداد خاص بالمرأة وليس يجوز للرجل أن يحد فهذا من خصائص لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله لهم الاخر ان تحد قال لمرأة ان تحد فاستدل بهذا الحديث على أن الإحداد خاص بالنساء وليس للرجال نصيف الإحداد ما يصلح لهم أن يحدوا على أقاربهم ويتركوا التجمل والتزين ويترك الإدهاء الذي فيها الطيب أو الإدهاء التي فيها الطيب هذا ما هو لهم وإنما هذا للنساء قال رجل قام من الليل ثم وجد نفسه جنب وكأن البرد شديد ودخل الفجر فهل يتوضى ويصلي لا يتيمم إذا لم يكن عنده من شيء من المدفيات يدفي فيه ماء فيتيمم ويصلي ولا يتوب يتوضح يتيمم قال ما المسلم الذي يقول لاخيه كافر فان كان كما قال إلا رجع عليه اسم هذه اللفظه ومنهم من يقول رجع عليه التكفير الصحيح يرجع عليه اسم هذه اللفظه فلا يجوز له ان يقول لاخيه يا كافر هذا خطا لكن كان من باب المجازاه إذا قال لك أنت كافر فتقول له أنت الكافر فهذا قد تقدم معنا في احكام القران من باب المجازاه أما من باب الابتداء فتقول لأخيك يا كافر فالنساء صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من قال لي أخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه إلى هنا جاء قلت